اِذَا رَأَيْتَهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنها مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوُا هُنَالِكَ فُجُورًا لا تدعوا اليوم كبورا واحدا وادعوا كبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاء والدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ائنتم اضللتم عبادي ها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 مَتَّعْتَهُمْ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يظلم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 وكان ربك بصيرا